قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد آخر عنوان في السيرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته بأبي هو وامي قد ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الهم فجزاه الله خير ما ما جزى به نبيا عن امته لقد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض من بعض الآيات اقتراب أجله، وقد أشار في طائفة من الأحاديث الصحيحة إلى اقتراب وفاته صلى الله عليه وسلم. من الآيات قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هذه الايه لما تلاها ابو بكر وسمعها عمر يقول كاني اسمعها لاول مره ومن الايات ايضا انك ميت وانهم ميتون وقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئمه فَهُمُ الخالدون وهذه الايه ايضا بترد على طائفه من المتصوفه اللي بيقولوا الخضر ما زال حيا لو ما لو ما زال حيا كان قبل الرسول وبيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لم يحدث وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئمت تفهم الخالدون وقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين وكذلك قوله تعالى واذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر نهايات الأعمال تكون بالاستغفار ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله والصلاة بتختم به استغفر الله, استغفر الله استغفر الله يعني النهايات تكون بالاستغفار وهذه الإشارة التي فهمها ابن عباس مع حداثه سنه أنه فهم من هذه الصورة أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه أو نعيت إليه نفسه أنتوا فكرين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم يعني أنتم آل البيت دون سائر الناس قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتاه المرء فيه القران إلا فهما يؤتاه المرء في القرآن ففهم ابن عباس من سورة النصر ما لم يدركه غيره من مشايخ بدر هم كانوا مشايخ بدر كانوا متبرمهم من وجود ابن عباس معهم في مجلس الشورى مع حدثة سنه فأراد أن يظهر لهم عمر بن الخطاب فضله وعلمه فقال لهم سألهم عن السورة فالبعض قال بظهر الآيات إذا جاءنا نصر من الله وفتحنا استغفر الله سبحانه وتعالى هذا المراد من الصوره اتقول هكذا ابن عباس قال لا ماذا تقول قال إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه قال عمر ما أفهم منها إلا كما قلت فأظهر فضل علم مين ابن عباس ما حدثت سنه عشان ما يقولوش بعد كده أنت هو جايب واحد من دور ولادنا معانا في مجلس الشرى أما الأحاديث التي دلت على قرب وفاته عليه الصلاة والسلام منها ما رواه البخاري أن فاطمة رضي الله عنها قالت سرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة وقد عارضني في هذا العام مرتين ولا ارى ذلك الا اقتراب اجلي فاتقي الله واصبري فنعم السلف انا لك فبكيت ثم صرني فقال اما ترضين ان تكوني سيده نساء هذه الامه فضحكت الشاهد ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجيبي. وروى مسلم مسلم عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي عن راحلته يوم النحر برميه الجمرات ويقول لتأخذوا عني مناسككم فاني لا أدري لعل لا أحج بعد حجتي هذه ولهذا سميت بحجه الوداع وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الخير فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا هو اللي عارف الحديث النبي يقصد بمين يقصد به نفسه ابو بكر فهم ما لم يفهمه سائر الصحابة من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول إيه إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله ويقصد نفسه ومفكرهم الرسول بيخبر عن عبد من عباد الله ودين من ضمن الخصوصيات ان يعلم بإيه بوفاته اجله وعن معاذ إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن خرج راكبا والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته اللي هي الناقه يعني فقال يا معاذ عسى أنك لا تلقاني بعد عام هذا فتمر بقبري ومسجدي فبكى معاز لفراقه صلى الله عليه وسلم الحديث مروف الصحيح مرض الرسول صلى الله عليه وسلم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجه فأقام بالمدينه بقيه ذي الحجه والمحرم وسفر من العام العاشر للهجره فبدا بتجهيز جيش اسامه وامر عليهم اسامه بن زيد ما أبو مدفين شهيد في وقت على ايد مين الروم فيبقى منط اسامه نعم وامره ان يتوجه نحو البلقاء وفلسطين بلاد الشام وفلسطين فتجهز الناس وفيهم المهاجرون والانصار وكان منهم ابو بكر وعمر وكان اسامه ابن 18 سنة وتكلم البعض في تأميره وهو مولى وصغير السن على كبار المهاجرين والأنصار فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم طعنهم في إمارة أسان فقال إن يطعنوا في امارته فقد طعنوا في إمارة أبيه من قبل له زين. وأيم الله إن كان لخريقا للإمارة كان يستاهلها يعني وبينما الناس يستعدون للجهاد في جيش أسامة ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواه مرض يعني الذي قبضه الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وزيارته لقتل أحد وصلاته عليهم مع ان الشهيد ده من كم سنه من سبع سنين الكلام ده من سبع سنين استشهدوا في احد من سبع سنين حدش يقول أصل فيه صلاة على الشهيد لا هو ساعه الشهاده حدش صلى عليهم ولكن هذا كالمودع لهم قال عليه الصلاه والسلام لمولاه ابا مويهبه اني قد امرت ان استغفر لاهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه كان النبي بيودع الاحياء والاموات يعني وعن عقبه بن عامر الجهني قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل احد بعد ثمان سنين المودع للأحياء والأموال ما غزوة احد كانت سنة ثلاثة كانت سنة ثلاثة ونحن في سنة عشر عشر هجرية وفاة الرسول كانت في عشر هجرية ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط فرط يعني سابق أنا فراتكم على الحوض يعني سابقكم وانا عليكم شهيد وان موعدكم الحوض واني لانظر اليه وانا في مقام هذا واني لست اخشى عليكم ان تشركوا ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها فقال عقبه فكانت اخر نظره نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذانه صلى الله عليه وسلم ان يمرض في بيت عائشه قالت عائشه رضي الله عنها لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيتي فازن له وعن ابن مسعود قال يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال اجل اني اوعك كما يعك رجلان منكم قال فقلت ذلك ان لك اجرين فقال صلى الله عليه وسلم اجل ثم قال ما من مسلم يصيبه اذى من من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة وراقها من وصاياه صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة أولا وصيته صلى الله عليه وسلم بالأنصار صعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبي يعني بطانته وموضع سره وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم صلّح الحاجات الأخطاء اللي, غ... اللي... عن مسيئهم ثانيا وصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب ووصى بإجازة الوفد رواه البخاري ومن وصاياه أيضا النهي عن اتخاذ, عن اتخاذ قبره مسجدا كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد رابعا من وصاياه احسنوا الظن بالله روى مسلم قال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث احسنوا الظن بالله خامسا الوصيه بالصلاة وما ملكت ايمانكم قال أنس كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالمسلمين لما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة قال مر ابا بكر فليصلي فقيل إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فقال لعائشة التي قالت هذا إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس يعني بيظهر شيء ويخفو, ويخفو آخر تظهر أن رجل أسيف بيبكي الناس مش هتسمع بكاؤه ولكن تخشى ان الناس يتشائموا من صلاته مكان النبي لان صلاته مكان النبي معناه ايه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الساعات الاخيره من حياه المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر يصلي بالمسلمين حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في صلاه الفجر كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجره ينظر الى المسلمين وهم وقوف امام ربهم كان وجهه ورقه مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح وظننا ان النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا أن اتموا صلاتكم ودخل الحجرة وارخى السترة وانصرف بعض الصحابة إلى أعمالهم وذهب أبو بكر إلى منزله بالسنح مكان كده في عوالي المدينة الرفيق الأعلى اشتدت سكرات الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عائشة وأوسدته إلى صدرها بين سحرها ونحرها سحرها يعني الرئة ونحرها أسفل العنق يعني من الرقبة للسدر كده يعني واخذت سواكا من اخيها عبد الرحمن ولينته وناولته اياه فاستاك به لينت السواك بفمها واعطته للنبي كان اخر عهده بالدنيا ان خال طريقه رقع عائشه تضمن يطعن في عائشه بعد كده وناولته إياه فاستاك به وكل ذلك وهو يقول في الرفيق الأعلى وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يده في ركوة ماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن عائشه قال اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى رواه البخاري وقد ورد أن فاطمة رضي الله عنها قالت وكرب أَبَتَاه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب رب دعاه يا أبتاه جنة الفرس د الفردوسي مأواه حط الح الحروف اللي ناقص عندك يا أبتاه جنة الفردوسي مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعى فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة لأنس كيف طابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله الطراب صلى الله عليه وسلم كيف فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو يحكم جزيرة العرب بأكملها ويرهبه ملوك الدنيا ويفديه أصحابه بنفوسهم وأولادهم وأموالهم وما ترك عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امه ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه وقد قال لا نورس وما تركناه صدقه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي بثلاثين صاعا من شاي. الأسر ده الباط من المعتزل المعاصرين بيشككوا فيه، بيشككوا فيه بقى. بقول لك رهن درعه يبقى فيش جهات في سبيل الله. يعني هي دي الدرع الوحيدة عند المسلمين. ده <تصفيق> لأ. <تصفيق> والحرب هتوقف بعدها. يعني شوف س يعني سزقت العقول. هذا الحديث يبين أنك ممكن تتعامل ويجوز لك التعامل مع أهل الكتاب بيعا وشراءا ورهنا وإيه كمان وإعارة وعارية وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشر هجرية بعد الزوال بعد وقت الظهر يعني وله صلى الله عليه وسلم من العمر ثلاث وستون سنة يقول انس رضي الله عنه كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء يؤصد نور حسي ولا نور معنوي نور معنوي وهو أعظم من أي نور حسي صح وبكت أم أيمن فقيل لها ما يبكيكي على النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت ولكن انما ابكي على انقطاع الوحي كان عندها ابو بكر وعمر فهيجتهما على البكاء فبكيا شوف الملحظ اللي هي لحظته ايه الملحظ انقطاع الوحي انقطع الوحي الوحي كان بينزل يسدد للمسلمين ها كل الثغرات وكل السقطات وكل المخالفات كان يرصدها الوحي ويبلغهم به طب هيجي, هيجي واحد بعد كده منين؟ آه. إلا اجتهاد العلماء في تطبيق ما نزل من الوحي إلا اجتهاد العلماء في تطبيق ما نزل من الوحي هول الفاجعة وموقف أبي بكر منها قال ابن رجب لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخولط ومنهم من أقعد فلم يطق القيام لم تحمله قدمه أعد ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ممكن مع شدة الحدث رجل الإنسان خورس لسان لما يفوق بعد كده ممكن ينطق ومنهم من أنكر موته بالقلية وقال اللي هيقول محمد متى أنا هضرب رقبته بالسيف فوفاته عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب قال عليه الصلاة والسلام إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب صححه الألباني في الصحيح انقطع الوحي وماتت النبوة وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وكان أول انقطاع الخير واول النقصان لقد اذهل نبأ الوفاه عمر رضي الله عنه فصار يتوعد وينذر من يزعم ان النبي مات ويقول كان ي... كان ينذر ويتوعد كل من يقول ان النبي مات عليه الصلاه والسلام ويقول عمر ما مات ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى إلى ربه وليرجع عنا كما رجع موسى عليه السلام ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه الخبر أقبل, أقبل على فرس له من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم .تيمم يعني قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشي بسوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى هذا موقف بيبين سبات أبي بكر سبات أبي بكر كما كان سباته في معاهدة الحديبية كان كما كان سباته عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان سباته عند اتخاذ قرار حرب المرتدين هذا يبين من هو أبو بكر رضي الله عن أبي بكر وأنه اولى الناس فعلا بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال لأبي أنت وأمي يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي عليك فقد متها وخرج أبو بكر وعمر يتكلم فقال اجلس يا عمر وهو ماض في كلامه وفي ثوره غضبه فقال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله تعالى وأسنى عليه أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال عمر فوالله ما ان سمعت ابا بكر تلاها فهويت الى الارض ما تحملني قدماي وعلمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات رواه البخاري قال الامام القرطبي رحمه الله هذه الايه ادل دليل على شجاعه الصديق وجراءته فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب إن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت شجاعته وظهر علمه قال الناس لم يمت منهم عمر وأخرس عثمان واستخفى علي واضطرب الأمر فكشف الصديق بهذه الآية حين قدمه من مسكنه بالسنح فرحم الله الصديق الأكبر كم من مصيبة درأها عن الأمة وكم من فتنة كان المخرج على يديه وكم من مشكلة ومعضلة كشفها بشهب الأدلة من القرآن والسنة التي خفيت على مثل عمر فعرفوا للصديق حقه واقدروا له قدره وأحب حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبه إيمان وبغضه نفاق فليسمع الشيعة بيعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلاف وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة في سقيفه بني ساعدة حتى لا يجد الشيطان سبيلا إلى تفريق كلمتهم وتمزيق شملهم ولا تلعب الأهواء بقلوبهم وليفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وكلمة المسلمين واحدة وشملهم منتظم وعليهم أمير يتولى أمورهم ومنها تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه والصلاه عليه قالت عائشه رضي الله عنها لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا او نغسله عليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وزقنه في صدره فكلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فغسلوه عليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم دون أيديهم. قالت عائشه رضي الله عنها لو استقبلت من امر ما استدبرت ما غسله الا نساؤه وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب سحولية بلده باليمن ليس فيها قميص ولا عمامه قال ابن عباس رضي الله عنهما لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام ارسالا ارسالا حتى فرغوا ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ثم أدخل العبيد فصلوا عليه ارسالا لا يأمهم أحد قال ابن كسير رحمه الله قد علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة ثم دفن فيها أبو بكر ثم دفن فيها عمر رضي الله عنهما وقد لوحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجمع العلماء على ان اللحد والشق جائزان لكن اذا كانت الارض صلبه لا ينهار ترابها فاللحد افضل وان كانت رخوه تنهار فالشق افضل وقد قال الشيخ الالباني رحمه الله ويجوز في القبر اللحد والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأول أفضل اللحد لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل واحد يسالني هو طرب بتاعتنا دلوقتي لحد ولا شق أقول له لحد ولا شق إنما اللحد والشق يفعلان في الأرض الصحراوية التي يدفن فيها كل واحد لوحده مش كده دلوقتي الارض الطينيه لها احكام تختص بها بين دفن فيها عشر وعشرين وثلاثين واربعين وهي قبوه فوق الارض بمقدار يأذن فيه الشرع للضروره كما قال الشيخ الالباني لضروره الارض الطينيه اللي لو فحتوا فيها تحت تجيب ميه فبالتالي ممكن يفحتم ما لم يصل إلى الماء ثم يفرش رملة أو تراب ثم يبنم بناية في طول نصف متر لضرورة الأرض الطينية لا تسمى باللحد ولا تسمى بالشغل إنما هذا يفعل في الأرض الايه؟ الصحراوية الجامدة الصلبة نعم والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل أما صفة قبره فقد كان مسنما وذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب في بناء القبور صلى الخطأ ده بناء القبور التسنيم وكان الذين نزلوا في قبره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وقسم بن العباس والفضل ابن العباس ومعهم العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء من ربيع الأول سنة 11 هجرية وهذا آخر فصول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم